أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفير عليهم وما أنت عليهم بركيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى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 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكَ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَدْرَؤُنَّكُمْ فِيهِ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ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 صينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقو فيه كفر على المشركين ما تدعونهم إليه Allah يجتبي إليهم أيشان يُسْبي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا كَفَرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من بعدهم لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ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 نجدتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدين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 عاقل في ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان ي يحرث الآخرة نذل له في حره ومن كان يريد حرف الدنيا نفته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم شرعوا لهم انبه لله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنه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 عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يختلف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله لك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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إن له بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الويس من بعد ما طنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعه إذا يشاء قدير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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إيه شعيشين اللي حفظ النار واكده على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور أو يبغه النبى ما كتب ويعفو عن كثير ويعلم فما أتيتم بشيء فمتع فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقا للذين آمنوا الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا صلاة وأمرهم شرع بينهم ومن ما رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابه البغي وجزاء سيئة في سيئات مثلها فمن عفا وصلح فاجو على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم فأولئك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 وَتَرَضَّ الظَّالِمِينَ لَنَمَّ رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الْذُّلِّ يَهُضُونَ يَهُضُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا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 وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء. انساننا رحمه منا رحمه فرح بما وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك ما كنت تذري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إلى صراط مستقيم صرât اللّه الذي له ما في السّمّاوات وما في الأرض أَلا إلَّا اللّه تَصِيرُ الأمور